بصراحة هيدي اول مرة بحبك بصراحة هيدي كذبه كل شب بيقول لي اني الاحلى والبنت اللي بيرتاح بيطلع كذاب وما بينحك بصراحة بطيبة قلبه مش موجود بصراحة راح حبه بدون حدود بيحميني بيبقى حدي بيعمل لي شو ما بدي عمري حدي I